من الشيطان من بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتوا نفسا فدَعْرَتُن فيها وَاللَّهُ مُفْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُونَ فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُمِلْ لَهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَأَنْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَإِنْ جَعَلْتِهِ أَرْضِ أَوْ أَشَدْ قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبِطُ يَهِبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَجِئْتُم مَّن يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ ويسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في قلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سوهانك فقنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمئنا مناديا يناديه أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أرهب بالله والأرهب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك عنا تعوذوا إلى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أهدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وفذ لهما جناها الذل من الرهمة وقل وبرهمهما كما رب يعني سغيرا ربكم أعلم بما في إن تكونوا صارين فإنهم كان لأواني وأ وَأَسْتَبْطَلْنِ